فإن الأخ يسأل عن أصول مذهب الخوارج فإن الناس اليوم يتداولون هذا اللف وهذه الطائفة بكل اتجاه وكثير منهم لا يميز وكثير من الخلق يصنف الناس بالظن والشبهة وبلا يقين فالخوارج هم أول طائفة وأول فرقة خرجت في هذه الأمة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم فقال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ان بق لا لقيثوا لا اقتلوا ان قتل عاد ويقول صلى الله عليه وسلم اين ما لقيتمهم فاقتلوهم والخوارج هؤلاء يكفرون بمطلق مطلق ويكفرون بالكبائر فيرون صاحب الكبير كشارب الخمر والزاني والمرابي فيخرجونه عن الإسلام ويستحلون دمه وماله ويرون ديار أهل الذنوب وأهل المعاصي أو الذين يعتقدون أنهم قد أدنبو ولا لم يذنبوا ديار حرب وكانوا يرون قتال أئمة العدل ويرون وضع السيف عليهم. وكانوا يكفرون عثمان بن عفان ويكفرون علي بن أبي طالب ومن معهما ولذلك قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم إلا أن الكثير من الصحابة كعلي رضي الله عنه لتولى قتالهم ما كان يرى كفرهم ولذلك لم يكن علي رضي الله عنه ولا أحد من أصحابه يجهز على جريحهم وكان علي رضي الله عنه يمنع من بداءاتهم بالقتال ويقول إذا بدأوكم فقاتلوهم وهذه الطائفة هي أول فرقة خرجت في الإسلام قد خرجت في عصر علي رضي الله عنه وهو للتولى قتالهم <تصفيق> ثم لم تزل هذه الطائفة إلى هذا العصر وهم لا يزالون يتواجدون الآن في عمان ويسمون الإباضية فالإباضية من الخوارج وهم في هذا العصر كهمية في باب أسماء الله وصفاته، الروافض في أسماء، في أسماء الأحكام والدين بالنسبة للصحابة خوارج في هذا الجانب. وبالنسبة لأحكام الإيمان من غلات المرجعة فهم قد جمعوا بين أمرين متناقضين وهذا شبيه بكثير من ابن هذا العصر الذين يؤذون الناس بكسميتهم خوارج وهم خوارج مع العلماء والدعاء ومرجئ مع الحكام فهم على حد المثل رمتني بدائها وانسلت وأما الذين يسمون الذين يتفرون بالنواقض بأنهم خوارج فهذه تسمية جائرة ما أنزل الله بها من سلطان. ويرذل من هذا يكون الصحابة خوارج ويكون ايمة الهدى خوارج ويكون الايمة الاربع خوارج ويكون ابن تيمية من رؤوس الخوارج فنمن اكثر الناس حديثا عن هذه المسائل وهل السنة مجمعون فإن كل من جاء بقول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان ولا يجتمع معه فإنه قد جاء بالكفر نعم قد يختلف العلماء في الشروط والموانع وقد يختلفون في الحكم ولكن هذا ليس من مذهب الخوارج إن هذا من مذاهب السنة والجماعة وقد كان بين الصحابة خلاف في الخوارج هل هم كفار أم لا وقد ذهب أكثرهم إلا غير كفار وذهب الطائفة إلى تكفيرهم كابي أماما وابن عمر ولم يقل من كفرهم للآخرين بأنهم مرجع ولم يقل من لم يكفرهم لمن كفرهم بأنهم خوارج اختلف أيضا الأئمة الأوائل في تكفير الرافضة السبابة وفي تكفير المعتزلة وفي تكفير بعض الفرق وكانوا أخوة متحابين مع اختلاف في هذا لأن هذا راجع إلى الشروط والموانع أو الحكم هل يناقض أصل الإيمان أم لا ومن ذلك اختلاف أئمة التابعين في كفر الحجاج فقد كان حسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومجاهد صاحب ابن عباس المفسر يذهبون إلى كفر الحجاج ويرونه مرتدا خارجا عن الإسلام وكان حسن البصري يدعو عليه في درسه ويلعنه ولا يكاد يجلس مجلسا يخلو من الدعاء عليه ومن لعنه وكان الإمام محمد بن سرين وطائفة من الأئمة يخالفونهم في هذا ويرون الحجاج لم يأتي بنقه وما كان الحسن وأصحابه ومن معه يقولون لابن سرين هذا مرجي ولكان ابن سرين ومن معه يقولون للحسن ومن معه بأن هؤلاء خوارج لأن هذا كان مبني عن محض اجتهاد ومحض علم لا عن بدعه ومن ذلك اختلاف العلماء في تارك الصلاة هل يكفر أم لا يكفر مع أنه قد حكي جمع عن الصحابة بأنه كافر وخلف في ذلك جماعة من الأئمة بعد الصحابة فلم يكفر تارك الصلاة فإذا كان هذا عن اجتهاد وعن علم واستدلال كان له ما للمجتهدين كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية وإن كان هذا على معنى بأن الصلاة عمل وإن كان هذا على معنى بأن الصلاة عمل وترك العمل لا يكفر فهذا بدعة لأن هذا مخالف لمذهب آل السنة والجماعة أن الكفر قد يكون بالعمل بفعل أو بالترك كما يكون بالقول وقد يكون بالاعتقاد. ثم على لمسألة مهمة أن العالم قد يوافق الخوارج في مسألة عن علم أو عن اجتهاد ولا يكون خارجيا، وقد يوافق المرجئة في مسألة عن علم وعن تأويل واجتهاد ولا يكون مرجئة والعالم لا يحق بطائفة من الطوائف حتى يقول بأصل من أصولهم أو حتى تتكاثر عنده المفردات فتشبه الأصل فالذي يقول بنصحب الكبار كفار هذا من الخوارج. يقال عنه بأنه خارجي. أو الذي يقول بأن الأصل في المسلمين في, في الناس كل مكفر. فلاوث بتسلام أحد حتى يثبت عندي أنه مسلم. ويرى أن ديار المسلمين ديار حرب. فهذا من الخوارج. وعكس هذا الذي يقول. بيان نواقض الإسلام العملية تقيد بالجحود والاستحلال فهذا مرجي جهمي وعلى هذا فالحديث عن نواقض الإسلام ليس هو مذهب الخوارج إنما هذا أصل من أصول أهل السنة وهذا أمر مجمع عليه ومتفق عليه أعظم فضائل ببكرنا الصديق رضي الله عنه قتالوا أهل الردة كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون وكان يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يتنازع الصحابة رضي الله عنهم في تكفيرهم لأن كل من أتى بناقض ولو قال لا يظهر في اليوم ألف مرة ما لم يأت من هذا الناقض فإن يكون كافرا فلن يشهد اللّه إلله الله محمد رسول الله ويشهد موسى لما بأنه نبي هذا كافر بالجمع ولو صلى وصام وزعم انه مسلم والذي يقول عن الزنى بانه حلال او يقول عن شرب الخمر بانه حلال او يقول عن اكل الربا بانه حلال فهذا مقطوع بكفر في الاسلام طائفة انهزموا اماما ضغط الآخرين بأن هذا مذهب الخوارج، فتنازل عن ثوابت الدين، واصبح الواحد من يتخوف عن مسائل التكفير حتى ولو كان ذلك للشيطان الرجيم. خشيت يقال عنه بأنه من الخوارج أو يقال عنه بأنه من أفراغه من نحو ذلك. والحق يجب يبلغ ولا يثني أنك ذنب فلان أو مدح علان عن قول الحق من هنا أو هناك فالحق حق والباطل باطل رضي من رضي وغضب من غضب لأن هذا دين الله جل وعلا وهؤلاء يصنفون الناس الباطل وين لهم ثم وين لهم فإن هؤلاء يعاقبون في الدنيا سيحاسبون يوم القيامة لأن هذا من البغي وما من ذنب أجذر من يعجل الله جل وعلا لصاحب العقوبة من البغي وقطيعة الرحم وهذا من العدوان على الآخرين وفي الوقت ذاته من الصد عن سبيل الله جل وعلا ومن التصنيف بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن البهت إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهتته، وهذا هو البهت، وهذا الحديث خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، ومن اجتبر عليه شيء من ذلك، فلينظر. في هذه الصحابة رضي الله عنه في سنتهم وليقرأ في التصنيف لأئمة وليقرأ في فتاوى ابن وكتب ابن القيم وليقرأ في الدرر السنية ليامة الدعوة النجدية ينظر من هو أحق بالوصف ومن هو أهداء سبيل والله جل على يقول قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب السراط السوي ومن اهتدى